قل بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ وَاللَّهُ وَفُرٌ رَّحِيمٌ قُلْ يتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أكبر قل أضرر الله والرسول فإن بسم الله الرحمن